إلى قضية أن العلم كما ذكرنا سابقا وذكر إخواني أيضا في محاضراتهم حفظهم الله هذا العلم مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلته بعد ذلك جموع من الصحابة ثم من أصحاب الصحابة من التابعين ثم من تابعيهم رحمهم الله جميعا ورضي الله تعالى عنهم ثم انتقل بعد ذلك إلى الإمة وتكونت له مدارس وبالتالي نلاحظ أن مصادرهم واحدة فهم يعني معاقد العلاقة تبدأ بالمدارس الأولى المبكرة تبدأ بالمدارس الأولى والمدارس الأولى مشايخها تتداخل مشايخ الحديث ومشايخ الفقه يعني تتلاقى كثيرا. فنرجو أن ننتبه إلى مثل هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان صاحب طريقة فريدة سنشير إليها وقد أشير إليها في والافتاء وفهم النصوص والاستنباط وقد بث طريقته تلك وهذه في المقدمة في تلاميذه ومن يتصل بهم نحو من ثلاثين عاماً أو يزين وكانت له علاقة بعلماء أخذ عنهم وأثر فيهم أيضا وكانت له شخصية قوية أرجو أن ننتبه لي يعني بعض المؤثرات وجهت الفقه توجيها تجاوز حلقة درسه إلى الأقاليم الإسلامية ولذلك تحدث الناس فيه. آرائي أو بآرائي في أكثر نواحي الدولة الإسلامية أنذاك وأثارت آرائه جدلا واسعا بين الناس تلقاها المخالف بعض المخالفين باستنكار تلقاها الموافق ناصرا رآها بعض المخالفين بدعا من الآرائي في الدين كما نرى بعض الناس في زمن هذا وربما تشدد بعضهم في النكير على الإمام قد لا يكون الرأي المستنكر لأبي حنيفة أصلا يتقول على الإمام ويتناقل كما تقول على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قد لا يكون الرأي المستنكر لأبي حنيفة قد لا, يكون بل قد لا يكون قائله معروفا ونحن بحاجة إحنا أمة التثبت يجب أن نتثبت من القول ومن مصدره من الذي قال ومن صحته ذكر صاحب الخيرات الحسام في مناقبه أن الأوزاعية فقه الشام هذا المثال كان معاصرا لأبي حنيفة قال لعبد الله بن المبارك من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكن أبا حنيفة لم يجب ابن المبارك بل أخذ يذكر مسائل عويصة ثم يعرض بعد ذلك طرق فهمها مسائل شديدة والفتوى فيها فقال الأوزاعي من صاحب هذه الفتاوى؟ سأل قال شيخ لقيته بالعراق فقال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه الأوزاعي يقول ابن المبارك قال ابن المبارك هذا أبو حنيفة يعني الكلام السابق الذي كان قد تكلم فيه الأوزاعي لأنه نقلت إليه روايات وأقاويل عن الإمام جعلته يستنكر هذا الإمام ثم بعد ذلك لا يعرف من قائلها وهو لم ينقلها عن الإمام بمعنى بطريق أنها صحيحة عنه فلما تثبت بعد ذلك في مرحلة لاحقة اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة فتذاكر المسائل التي ذكرها ابن المبارك فكشفها فلما افترق قال الأوزاعي لابن المبارك غبطت الرجل بكسرة علمه حسد الغبطة وفور عقله وأستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه معنى ذلك أن هناك روايات كانت تشاع عن الإمام وكلام لا صلة به ولا يعرف من قائله ولكن هناك من المغريض عبر التاريخ يرجو أن ننتبه له لذلك كان الإمام أبو حنيف مستهدفا بالطعن في إفتائه للرأي كما نلحظ في عصرنا هذا من بعض من يتسم بطلبه العلم أو يضع نفسه مواضع الافتاء كان مستهدفا بالطعن في افتاؤه بالراي وفي علمه بالحديث وقد سمعتم من المحاضرات كثيرا حول هذا فهل كان رحمه الله يعني بدعا في طريقته بالافتاء بالراي أم أنه مثل مدرسة معينة وكان كل الفقهاء جلهم يأخذون بالرأي حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرأهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أن يجتهدوا بدءا من مدرسة معاذب جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإبل كيف كانت علاقته بعلماء عصر أحب أن أشير على السريع الحقي بعض النقاط لأنه جزء من هذه المقالة أعطيت لكم بطرق من الأساثذ المحاضرين بارك الله بهم علاقته قبل أن أبدأ بها بتلاميذه نشأ الإمام أبو حليفة بالكوفة في أسرة مسلمة معروفة من أهل يسار أنا لا أريد أن أتكلم هنا لكن أشير إلى سأقفز يعني قفزات لأنه مر عليكم الترجمة القوفة كانت حاضرة من حواضر العلم آنذاك في عصر أبو حنيفة وكانت تناظر المدينة في الدراسات الفقهية بل ربما زادت عليها في فترة من الفترات قد لا تكن بلغت شأوى مدرسة المدينة من ناحية علم الحديث لوفرة الحديث في المدينة لكن مدرسة الكوفة قطعت شوطا في البناء على النصوص وقياس ما لا نص فيه على ما فيه نص فتلقى الإمام فيها فقه الرأي وحمل اللواءه كما أنه اتصل في مرحلة طلب العلم بشيوخ من نحل مختلفة وقضية أحب نشر إليها أيضا وفرق متباينة فلم يكونوا جميعا من فقهاء الجماعة ولم يكون جميعا من الفقهاء الذين يجيزون القياس والرأي في الدين يعني أخذ العلم والفقه من بعض الناس الذين ليسوا من من الجماعة من أئمة متعددين أخذ هذه مكونات الشخصية العلمية عند الإمام تدأت تأثرت في بداية البناء فدرس الفقه ممن لا يؤمنون بالرأي أخذ عنهم وأخذ عنهم الحديث طبعا لا أريد أن أتكلم فيه لم يكنوا جميعا من الفقهاء الذين يجيزون للقياس والرأي في الدين والفقه تلقى عن طائفة من التابعين الذين يقفون عند الآثار والحديث فقط ولا يتجاوزون ذلك وتلقى عن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه فقه القرآن الكريم في مكة لأنه أقام بها نحوا من ست سنوات من فيا مضطهدا ودرس فقه الآثار وفقه القرآن الكريم معا جمع بين الطريقتين وقد تكررت رحلته إلى مكة حاجا التقى عطاء ابن أبي رباح ودرسه ودارسه وذاكره والتقى في حجه مالك بن أنس فذاكره الفقه والتقى الأوزاعي وهو في كل رحلات يحيط خبرا وغيرهم طبعا نحن نتكلم بصورة يحيط خبرا بالآثار ومعانيها ودقائقها وكان يعرض أيضا فقه وفتاواه وطريقته ويستمع إلى نقدها ولعله ينفرد بهذه المسألة أن يعرض الرأي ثم يستمع إلى وجهة النظر الأخرى في رأيه رحمه الله تعالى ولذلك في ضوء هذا هذا المعترك كان يمحص آراءه رضي الله تعالى عنه ويعرف مواطن قوتها وضعفها ولذلك أضافت رحلاته المتكررة إلى الحجاز مكة والمدينة أضافت إلى خبراته معارف جديدة زدت مهارة في تفريع المسائل الفقهية وإحكام تصورها والإلمام بأحكامها وما ينبني عليها لم تقف علاقته عند حدود الفقهاء ومدارستهم ومدارس أو, أو مدارس الفقهاء بل اتصل بالمدارس الفكرية والفلسفية والكلامية إذ كان العراق في عصر موطن الفرق المختلفة والنحل المتباينة في ربعه كان الشيعة معتدلوهم وغلاتهم وفيه المعتزلة والجهمية والقدرية والمرجعة كما كان فيه اخلاط, أخلاط من العقائد المتضاربة في كل ذلك كان محاوراً قوياً في حجته لأنه هذه من عوامل بناء شاصيتي وبالتالي كان الإمام كما قال عنه مالك رحمه الله تعالى لو أراد أن يثبت أن هذه سارية من أو هذا العمود من ذهب لفعل كان قوياً حجة في كل ذلك كان محاوراً قويا في حجته منافحاً عن عقيدته وهو إمام من أئمة السلف المقدمين في العقيدة سار فيها على هدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اعترض عليه في بعض ما ذهب إليه في باب العقيدة خاصة في مفهوم الإيمان لا أريد أن أتكلم في هذا كما نسب إليه أموره وبراء منها كالقول بخلق القرآن الإمام أبو حنيفة أدرك يعني عصر دولتين أو عاصر دولتين أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية ولكل تياره السياسي المعروف لذلك كانت الفترة السياسية جزء من الفترة السياسية كانت مضطربة ولهذا أيضا تأثيره على أي عالم يوجد يجب أن ندرس بيئته وظروفه ومكونات شخصيته التي أثرت في انطلاقته الفكرية وكانت مدن العراق تموج بعناصر مختلفة أيضا فيها العرب وفيها الفرس وفيها الروم وفيها الهنود وفيها أشكال وأرجو أن أشير هنا إلى أن لكل أمة إن لكل أمة خصائصها وثقافتها ولكل أمة ميزاتها أرجو أن ننتبه لهذا ولذلك أستطيع أن أقول إن من يختلط وفيها عادات وتقاليد وأعراف بهذه الجموع تصبح له ملكة في مواجهة مثل هذه العادات وفي مواجهة مثل هذه التنوعات مثل هذا التنوع ملكة خاصة وميزة خاصة في التعامل أو في إسقاط احكام الشريعة على المستجدات جميعا إن مجتمعا هذا حاله من شأنه أن تكثر فيه الأحداث والوقاع المختلفة وأن تتباين فيه الأراء وتتقاطع تختلف وتلتقي وتكثر فيه الاتهامات أيضا طبيعة المجتمع على هذا النحو معلومكم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وكان جمهورهم في المدينة وهذا مر عليكم في الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني دون المئتين بين رجل وامرأة المشهورون نتكلم وكان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود أم المؤمنين عائشة زيد المثابت عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله أجمعين والمتوسطون منهم أبو بكر أمثال دعطي أمثلة أم سلمة وأنس ابن مالك وأبو سعيد وأبو وعثمان بن عفان إلى أخره يعني بعض الأصحاب وهناك من الصحابة من كان مقلا في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل المدينة طبعاً هلما نقول العلم بعد ذلك انتشر في الأمة عن أصحاب ابن عباس عن أصحاب ابن مسعود عن أصحاب زيد بن ثابت عن أصحاب عبد الله بن عمر فعلم الناس عامة عن هؤلاء الأربعة في الجملة وقد آل إليهم تقريبا فقه الصحابة ومدارسه فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن سابت وعبد الله بن عمر وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود طبعا عندما نقول غالبه لا نعني استقصاء للمسألة ثم آل الفقه بعدئذ إلى التابعين فكان فقيها للمكة سعيد بن المسيب بعد يعني من التابعين كان أعلم الناس في فقه عمر وقضاياه وقضايا أبي بكر وقضايا عثمان وكان أعلمهم بما مضى عليه الناس فكان فقيها للمدينة بلا مدافع كان فقيها المكة عطاء ابن أبي رباح تلقاه عن ابن عباس وفقي أهل اليمن طاوس وفقي أهل اليمام يحيى ابن أبي كثير فقي أهل الكوفة كان إبراهيم النخعي وبعد ذلك مكحول الدمشقي الذي استوطن دمشق الشام. ابن مسعود استوطن الكوفة وتخرج بي عدد كبير من التابعين وأكابرهم كانوا يفتون وكان الناس يستفتيهم في دين الله على كل حال الذي يريد أن يشير اليه انهم كانوا يفتون التابعون ويستفتون مع وجود كبار الصحابه ذلك الوقت وذلك الفتوى عندما كانت كانت مقره من قبري كبار الصحابه الذين يفتون في هذه المساله بعد ذلك بدات المدارس الفقهيه احنا نود ان ننتبه إلى هذا يعني كل مدرسة يعني اهل المدينه أخذوا سمات فقه سعيد وأهل الكوفة نفس الشيء خصائص وسمات إبراهيم النخعي كما مكحول أيضا في دمشق بدأت هناك سمات المدارس تبرز في هذه اللحظة مدارس الفقهية تظهر بسماته في عصر التابعين لكنها بداياتها كانت أيضا في زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ونسبت في بدايتها إلى المدن التي نشأت فيها فالمدينة هي مهد مدرسة أهل الحديث كانت تسمى مدرسة المدينة والكوفة هي مهد مدرسة أهل الرأي طيب لكن بس للتذكير هل كان مدرسة أهل الحديث لا تعنى بالراي؟ لن تكن مدرسة واحدة حتى مدرسة أهل المدينة بعضهم كان لا يأخذ بالرأي مطلق أن يتوقف الوقافون وبعضهم كان يأخذ بالرأي ولكن على قلة الرأي المقصود فيه لاجتهاد بعد النصوص يعني أو الاجتهاد في النصوص والقياس على ما جاءت به النصوص وقد عاصرت مدرسة المدينة مدرسة الكوفة وكانت الأولى تمثل الحديث والثانية تمثل الرأي ولكن السمة البارزة في المدرسة الأولى أنهم يأخذون بالحديث أكثر ويتوقفون أحيانا وأحيانا يعني يقلون من القياس أو استخدام الرأي أما المدرسة الثانية فسمتها الأخذ بالراي لكنها تأخذ بالحديث إلى جانب الرأي يعني هي تجتهد في الرأي فتفرع عليه وتقيص عليه ورد هذا في المدارس يبدو أن المحاضرات قد وفت مثل هذه المسألة انتهت إمامة مدرسة الحديث إلى الإمام مالك بعدين والإمام مالك بيعتبر بعض الناس من مدرسة أهل الرأي كمان يعني هذه قضية معيارية كمان اصطلاحية والشافعي واحمد وقد نضجت مكتملة لدى الإمام الشافعي وأحمد وجمهور آخر كأبي والحامد كما انتهت مدرسة أهل الرأي إلى الإمام أبي حنيفة الذي تميز بالقدرة على تشقيق المعاني والمسائل والقياس عليها ولما نقول القياس عليها بمعنى آخر المسائل لا تبنى إلا على الكتاب فالسنة ثم بعد ذلك يستخدم الرأي في إطارهما وقد اجتمع لفقاها هذه المدرسة من العوامل ما جعل الرأي ينتشر بينهم ويشيع حتى سموا بهذا الاسم فسميت مدرسة أهل الرأي وقد اتجه نفر من العلماء إلى وصف المذهب الحنفي بمذهب أهل الرأي اصطلاح أقول هو الصلاح خاص مما قدح في ذهن بعض أنصاف المتعلمين أنهم لا يأخذون بالحليث وهذا ليس بلازم مدرسة أهل الرأي تأخذ بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار ولكنها تشقق المعاني وتفرع وتخرج وتقيس وتستخدم الرأي ولا تتوقف وهذا فرق بين مجتمعين بين مجتمع الأحداث فيه بسيطة ساذجة وبين مجتمع الاحداث فيه كثيرة متغيرة ومتطورة والمشكلات كثيرة والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثير أيضا في العراق كما كان آنذاك أمر طبيعي أن يظهر استخدام أهل الرأي بارزا دون إهمال الكتاب والسنة مع الأخذ بالكتاب والسنة ولكن للتفريع عليهما. نشأ الإمام أبو حنيفة وقد تلقى العلم عن حماد شيخه عن إبراهيم وهكذا بالسند إلى عبد الله بن مسعود إلى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يلتقي بهذا بهذه المدرسة أبو حنيفة نشأ في الكوفة وأخذ الفقهة من معدنه حيث آل إليه علم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وطائف من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه فقه, فقه القياس والرأي وتلقى الفقه على أيدي آخرين لم يكونوا كما ذكرت من فقهاء الجماعة ولا من الفقهاء الذين كانوا يبيحون الرأي لذلك نستطيع أن نقول كان مثل إمام أبو حنيفة كمثل الشخص الذي يتغذى من منابع مختلفة يعني شخصيته الفقهية تغذاها من عدة منابع يعني من مدرسة الأثرية مدرسة الحديث والذين لا يبحون الرأي بالحديث او الذين, عفوا الذين لا يقولون بالرأي اصلا. وكذلك تغذى من المدرسة أهل الحديث الذي يقولون مع الحديث بالرأي لكنهم مقلون كما تلقى العلم ممن شقق وفرع وإلى آخره فكان يتغذى من عدة مصادر هذا شيء طيب وأرجو أن ننتبه لأن هذا الكلام استفاد منه الإمام الشافعي بصورة أظهر وأبرز لذلك عندما دخل وقد سمعنا هذه المقالة أيضا اخونا الشيخ طارق ايضا ذكرها وانا أذكرها سأله ابو جعفر المنصور الخليفه العباسي وقد بلغ المكانة العليا من الفقهاء نعمان عمن اخذت العلم قال رضي الله عنه عن أصحاب عمر عن عمر وعن اصحاب علي عن علي وعن اصحاب عبد الله بن مسعود وعن عبد الله عن عبد الله طبعا هؤلاء كانوا يعتبروا يعني اكابر العلماء رضي الله تعالى عنهم آنذا قال أبو جعفر بخن بخ لقد استوثقت لنفسك هذا أمر شيء طبيعي بالنسبة لشخص يبحث عن الحق والحقيقة والحقيقة الميزة أن أبو حنيف طلب علم الفقه بعد النضج يعني في مرحلة متأخرة وكانت نضوجه العقلي قد بكر لأنه كانت دراساته الأولى في قضايا ال ال ال الكلام والفلسفة لازم أبو حنيفة شيخه حماد ابن سليمان ثمانية عشر عاما وكان مفتي الكوف بعد إبراهيم النخعي وفقهيها المنظور إليه بلا منازع وبعد ذلك توجهت الأنظار إلى أبي حنيفة وقد ناهز الأربعين ذلك الوقت فجلس للتعليم والفتية وجد عنده طلبة العلم من الفقه ما لم يجد عند غيره من أقرانه ولا عند ممن كان فوقه حتى ممن كانوا أكبر منه يعني عمرا فالتف حوله فريق من تلاميذ شيخه حتى تلاميذ شيخه زملاء يعني اللي كانوا معه على بقاعد الدرس أصبحوا عنده تلاميذه يتلقون العلم على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولازموا درسه مع آخرين من الطلب الجدد وضربت إليه آباط الإبل من الآفاق ولم يزل كذلك حتى استحكم أمره وكثر أصحابه وأصبحت حلقته أكبر الحلقات العلمية شوف العلاقات وهذه ميزة العالم متى كان موضع ثقة الطلبة يقبل عليه الناس وميزة ذلك العصر أن الطلبة لم يكن ينحصر في قاعة الدرس بغية الحضور على الشيخ يتلقى ساعة هنا كما هي الجامعات كما الحال في زمننا هذا ولكن الطالب ينتقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ ويبني شخصيته فيأخذ الفقه من هنا والحديث من هنا ويأخذ النحو من هناك ويأخذ علم الكلام من محل آخر وهو ينتقي ده حرية مطلقة لعل المدارس المفتوحة في زمننا هذا تعيد حلقات الدرس عند بعض المدارس الفقهية في زمن هذا أوشك التنقرض تقريبا لذلك إذا وجدت العالم وقد كبرت حلقته بعد هذا يعطيك الانطباع عن ثقة طلبة العلم وشعورهم بأنهم يستفيدون من هذا العالم وأنهم يتلقون شيئا جديدا لا يجدون يجدونه عند غيره طيب لذلك <تصفيق> قضى نحو من ثلاثين عاما وهو على هذا الحال حتى تخرج به قوم صاروا أئمة في الفقه قال النظر ابن سميل كان الناس نياما في الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتى فيه وبينه ولخصه وقال فيه الإمام الشافع من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه قال الذهب فيه الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه فلم يظهر لأحد من أئمة الإسلام رحمهم الله ورضي عنهم المشهورين مثل ما ظهر لأبي حنيفة من الأصحاب والتلاميذ ولم ينتفع العلماء وجميع الناس بمثل من به وبأصحابه في فهم كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفقه في مجمله هو فهم مراد الله عز وجل من كتاب أو من سنة أو محاولة الوقوف على مراد الله عز وجل بالقياس على ما ورد في كتاب أو سنة لذلك رحمه الله في هذه المدارسات العلمية وهذا الجمع الغفير من الطلبة جلس لهم أرجو أن ننتبه لهذا وصبر نفسه عليهم أحيانا بعضهم كان يسيء في أسئلته ويقصد الإساءة ولا يستثير الإمام ذلك صبر نفسه على من تلقى العلم عليه وأحسن مواساتهم لذلك أرجو أن أشير إلى طريقتي في التدريس وقد أشار إليها أيضا الإخوة المحاضرون بين التلاميذ ماذا يفعل ما هي فائدة هذه الطريقة أرجو أن ننتبه إليها أفضل من طريقتنا يعني في المحاضرة امتاز بطريقة فريدة رضي الله عن في التدريس والتفقيه هذه الطريقة كان لها دور كبير في نمو المذهب في مرحلة لاحقة من جهة وفي تخريج فقهاء ومجتهدين من جهة أخرى ويريد أن يخرج مجتهدين لا يريد أن يخرج ناس يقلدوا ولكن يريد أن يخرج أيضاً علماء يحلون محله في الإفتاء والتدريس إذن كان لها دور كبير طريقته في نمو المذهب وكانت أيضاً لها دور كبير هذه الطريقة في إبراز مجتهدين مجتهد مطلق مش في يطار المذهب بس كانت تقوم على طريقة حل المشكلات اللي بسموه في عصرنا هذا يعرض المسألة على تلميذه ثم يستمع إلى وجهات نظرهم وأراهم قد ذكرت هذه واجتهاداتهم فيها مسألة يطرحها وبعدين يستمع إلى وجهات النظر إلى الاجتهادات فيها يسألهم عما عندهم فيها من الأدلة والآثار عناية الإمام أنه إذا طرح المسألة يطرح على التلاميذ ما عندهم من السلالات على نفس المسألة مسألة واحدة لا يغلق الطلبة بفقه كبير يطرح عليهم ما عندهم فيها من الأدلة والآثار فإذا انتهوا من الإجابات كل أدلى بما لديه حقيقة هذه الطريقة تخلي الطالب حاضر يعني لو الآن كلفناك وإحنا قلنا تعالوا محضرين المرة القادمة سنسألكم في واحد اثنين ثلاث اربعة أو أنت متوقع أن المدرس والمحاضر سيسألك بعد ذلك أنت ستنتبه وستقوم بتجهيز نفسك والتحضير والاستعداد التهيئة النفسية لذلك كانت طريقة تجعل الطالب حاضرا في الدرس هذه الطريقة عرض المسألة ثم السؤال عن, عن الآراء عن الأدلة عن الآثار في هذه المسألة تجعل الطالب بالسمرار منشد إلى الشيخ إلى الأستاذ الذي يدرسهم فإذا انتهوا عقبه على آرائهم فبين الصواب بالحجة ودفع غيره بالنقل والعقل بالنقل والعقل معا طيب هذه الطريقة لا يسلكها إلا من كان عظيم النفس قوية شخصية ممتلئا بالفقه من كان ممتلئا بالفقه لأنه سيخشى أن يتلقى علماء ليس طلب أي طلبة أيضا الذين يجلسون عنده بعضهم كانوا زملاء له على شيخه حماد يتلقون لذلك لا يفعل هذه الطريقة إلا من كان واثقا من نفسه ثقة كبيرة اطلق هذا الذي أشرت إلي أنه كان قوي شخصيا إضافة إلى ذلك كانت هذه الطريقة تثقف المتعلم تعقي ثقافات متعددة وتوسع أفوقه ومداركه لما يطرح من كثرة الاحتمالات في الإجابة تحتمل وتحتمل وتحتمل وقد برزت هذه الطريقة عند الإمام الشافعي في كتابه الأم لأنه تلقى العلم بعد ذلك الإمام الشابعي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى فإذا فتحت كتاب الأم يعرض عليك المسألة ويذكر دلتها ثم بعد ذلك يذكر الاحتمالات وجهة النظر ثم يقوي هو وجهة نظر يتبناها طريقة موجودة الإمام أبو حنيفة كانت هذه الطريقة قد لقاها أو علمى ونقلها إلى تلاميذ واستفاد منها تلاميذته بعد إذن بدأت العلاقة من هنا مؤثرة لذلك كان فيها تسقيف لتلامذته وأيضا تمحيص كان فيها تمحيص لآرائهم لآرائهم باعتبار متعلمين وهذا عندما يصدر الطالب رأيا يظن أنه الصواب ثم إذا محصا تشكك فيما كان يعتقد أنه صواب قارن هذا بمن يصدر أحيانا فتاوى في عصرنا هذا بأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين دون أن يتثبت من حقائق ما يقول لذلك الطالب الذي ينشأ على يد الشيخ يشك فيما يقول أنه قد يجانبه الصواب وبالتالي حتى يتثبت يحتاج أن يقلب وجهة النظر قبل أن يستقر عليه الأمر من طرق متعددة هذه تأثير كبير جدا للإمام في تلاميذه نقلت بعدئذ إلى تلاميذهم وبهذه الطريقة أحب أن أشير إلى قضية أخرى الإمام نفسه يستفيد نفس الأستاذ يستفيد فالعلم وجهة نظر وقد يعبل من وجهة نظره هو نفسه رضي الله تعالى عنه والعيد وقد يرجع إلى وجهة نظر صاحبه والعيد فالتثقيف متبادل في مثل هذه الطريقة لكن تأثير الشيخ يكون له الأكثر بما له من شخصية مليئة من نحية علمية من فوالد هذه الطريقة أن الإمام لم ينح في تكوين مذهبه منحى من اعتمد على الرأي الشخصي لإمام المذهب بل اتبع طريقة عمر رضي الله تعالى عنه وهي طريقة الشورى العلمية معروف طريقة عمر إذا حزبه مسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف الحوابث كثيرة قبل إصدار الحكم كان يجمع رضي الله تعالى عنهم من أهل الفتوى ويسألهم من كان عندهم رأي كان عندهم شيء في هذه المسألة ولذلك حبث الصحابة عن أن يخرجوا من المدينة فترة زمنية في زمنه ليبقوا في جانبه حتى يستشرهم فالطريقة انتخلت إلى أبي حنيفة عبدالله بن مسعود إلى إبراهيم ثم بعد ذلك إلى حما ثم إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله الشورى العلمية التي نحتاجها في زمننا هذا الشورى العلمية حتى لا ينفرد رأي أو رأيان في مسائل يتوقف عليها أحياناً مصير أمة أو مصير مجتمع إلى آخره الشورى العلمية المتبادلة ولعل من أبرز مظاهرها في زمننا هذا المجامع الفقية والمؤتمرات والندوات العلمية هي لون من ألوان الشورى العلمية فكانت طريقة الإمام الإمام لا تعتمد على منح من اعتمد على الرأي الشخصي لإمام المذهب بل اتبع طريقة عمر في طريقة الشورى العلمية رضي الله تعالى عنه قبل إصدار الحكم النهائي في المسألة فكان تدوينه مسائل المذهب في على الشورى والمناظرات المتعددة قال ابن عبدين كان الإمام رضي الله عنه كان الإمام من أورع الناس وأكثرهم احتياطا في الدين وأبعادهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه, أو يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقته للشريعة قال لي أبي يوسف أو غيره ضعها في الباب الفولاني لكي يكنف منه التدوين وإن لم يكتب بيده لكنه أملا مذهبه ودون تلامذه هذا المذهب في حياته وقد أقرها هو ويصور لنا الكوثري هذه الطريقة فيقول وطريقة أبي حنفة في تفقيه أصحابه أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحاب يذكر احتمالا في المسألة وأرجو أن ننتبه لهذا لأن أي مسألة لما نقول احتمالا في المسألة سينظر في دلالات الألفاظ كما القرآن الكريم كما سنة النبي صلى الله عليه وسلم حمالة أوجه هناك احتمالات وأوجه في الفهم وهو إذا طرح المسألة يذكر احتمالا في المسألة فيؤيده بكل ما له من حول وطول ثم يسأل أصحابه أعندهم ما يعارضونه فإذا وجدهم مشوا على التسليم بده بنقض ما قاله أولا بحيث يقتنع السامع بصواب رأيه الثاني فيسألهم عما عندهم في الرأي الجديد فإذا رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجها ثالثا فيصرف الجميع إلى الرأي الثالث وفي آخر الأمر يحكم لأحدها بأنه هو الصوى طيب نحن اليوم واحد بكوّن رأي كامل من قراءته لظاهر الحديث أو ظاهر الآية الكريمة ثم يصدر هذه الفتاوى هذه ليست الطريقة التي أفادها أكابر العلم أمثال الأئمة الأربعة على رأسهم إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه طريقة في العلم أن تذكر المسألة وان تذكر احتمالات هذه المسألة وحلول كل احتمال تعرفوا السبر والتقسيم اللي موجود في أصول فقه وبعدين تنقح المناط وبعدين تحقق المناط حتى أخيرا تستقر على مسألة عينة على وجه هو أرجح الأوجه أي أقربها إلى قد يكون أقربها إلى الصواب لمرجحات متعددة لأن الاحتمالات لابد أن تجد هو الاجتهاد ما هو انا أحب أن أسألكم سؤال الاجتهاد ليس هو أن تستخرج معنا ظاهرا في النص أن نقول الصلاة واجبة والزكاة واجبة من البدهيات العلم إنما الاجتهاد الذي تتعارض أماراته في الذهن للاحتمالات المتعددة التصير إلى واحد من هذه الأمارات أو الاحتمالات وترجحها بمرجحات هذه المرجحات من النصوص من داخلها من قرائم أو من خارج النصوص أحياناً بالمصلحة والمآلات وإلى آخره أو بالقياسات أو نحو ذلك هو هذا هو الاجتهاد بدل الجهد في ماذا؟ عندما تتعارض الأمارات كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه هذا هو لب الاجتهاد تتعارض الأوجه والاحتمالات في ذين الفقيه فيحار فأنت تريد أن تستبعد هذا وهذا وهذا الوجه لأنه أنت تريد أن تصل إلى رأي واحد في القضية طريقة الإمام كانت مبنية على هذه المسألة لذلك يمكننا أن نجزم بأن مذهب أبي حنيفة هو مذهب جماعة لا فرد وأن أحكام المسائل فيه هي نتائج عدد من نخبة أهل العلم وأنه قد درب قلابه على استنباط الأحكام من الأدلة وطرح كافة الاحتمالات العقلية ووجوه الرأي ونبذ ما لا يوافق الدليل على السبر والتخسيم ومن يدرس سيرة أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله وأرائهم في المذهب يلحظ أن دورهم لم يكن دور المستمع المتلقي كمان تأخذ انت الجانب الثاني لم يكن دور المتلقي عن الشيخ بل كان لهم دور آخر دور المساهم في البناء والتكوين مع المؤسس الأستاذ رحمه الله تعالى وقد ورثوا الطريقة عنه وحافظوا عليها وطبقوها في نشر العلم نقلوا نفس المناجم هذا الكلام لا يتسنى للطالب الذي يقرأ على غير المشايخ يقرأ من الكتب مباشرة لا يتسنى هذا الأمر لأن التلقي عن الشيخ ليست فقط مجرد معلومات تحفظ وإنما منهج يسري من الشيخ إلى التلميذ وروح واخلاق أدب التعلم وأدب المحاضرة وأدب المناظرة تتلقى من الشيخ فالعلاقة قامت على هذا الأس... على هذه الأسس بينه وبين تلاميذه ينقل إليهم لا يجعلهم حفظة لآرائه لا وإنما يريد أن يكونوا أوعية علم حقيقي ينتقل إليهم المنهج والأخلاق أخلاق التعلم والتأدب والمحاضرة والمناظرة وينقل إليهم إضافة إلى ذلك طريقة الاستنباط وطرائقه المختلفة وجهة النظر لا, لا في زمننا هذا لذلك تلاحظ بعض العلماء يتلقوا على والراقين على وجه السرعة تجد أن طريقتهم في هذا يضيقون بك ذرعا بمجرد أن تناقشه أو تحاوره ويحاول أن يفر بعدة طرق ويسيء إلى الآخرين لأن الإساءة أصبحت من أجل إبراز النفس وخاصة لكبار العلماء يعني أصبحت منهج في زمننا هذا وأنا أقول ولازلت حتى الساعة أن تدريسنا في الجامعات أضعف العلاقة مع الطالب فالطالب يتلقى ساعة ثم ينصرف قد يلتقي بعضهم مع شيخه في المكتب نصف ساعة, ونصف ساعة أو ربع ساعة أو شيء من هذا لكن العلاقة أصبحت ضعيفة ومن هنا تقدير العلم والعالم أصبح أيضا ضعيفا في النفوس في نفسياتهم ولا تستغرب بعدئذ أن يكون هذا الجفاء من طالب العلم لأهل العلم لضعف العلاقة هذه العلاقة تبقي, تبقي للأستاذ رأيه على الرغم من أنه خرج أفذاذا ومشتهدين في مدارسه لكنهم ظلوا ينتسبون إلى مذهبه ولم وكان باستطاعته الإمام أبو يوسف وباستطاعة محمد وزفر والحسن أن يقول لهم مدرسة كل واحد لهم مدرسة مستقلة باعتبار اجتهادهم لما لتأثير شيخهم عليهم انتسبوا للمذهب وعلى رأسه الإمام أبو حنيف رحمه الله لذلك أقول مرة أخرى كان دورهم دور التلاميذ دور المساهم في بنائه وتكوين آراء مع المؤسس وقد ورثوا الطريقة وحافظوا عليها ومن آثارها أن كان للعم الكبار من من أصحابهم أقوال في المذهب وترجيحات تقف على قدم المساواة مع أقوال الشيخ بل أحياناً قد تجد ترجيحات على قول الإمام رحمه الله تعالى في داخل المذهب الحنفي لقد كان الإمام يحفز تلاميذه على إبداء الرأي يحفزهم يستثيرهم ولو كان مخالفاً لرأيه ويحفزهم على التدعيم على تدعيم الأراء بالدليل يقول ابن عبدين رحمه الله إن توجه لكم دليل تقولوا به فقولوا به فكان كل يأخذ برواية عنه ويرجحها وهذا من غاية احتياطه وورعه رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول أبو يوسف ما قلت قولا خلفت فيها بحيه لهذا لا توجيه ذكره ابن عبدين طيب وروي عنه أنه قال ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله على اعتبار وسعت القدرة في تفتيق الاحتمالات وتشقيق المعاني في داخل المسألة الواحدة وقد توهم أو توهم هذه النقول أن أقوال الأئمة الكبار أصحاب أبي يوسف يعني مثل هذا القول أن ما قلت قولا إلا قال بأنه ينقل رأي شيخه حتى لو خالف أو ينقل رأيا من آراء شيخه قد توهم هذه الأقوال أن الأئمة الكبار أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد الزفر وغيره كانت اختيارا من أقوال أبي حنيفة لكن شيخ أبو زهر رحمه الله يرد هذا الاحتمال وبيّن أن أقوالهم في المذهب قد توافق رأيا للإمام وقد تخالفه وأنهم قد خالفوا في حياته وبعد مماته ما كما أنه قد يختارون رأيا ارتآه الإمام ثم رجع عنه يقول الرأي ويرجع عنه الإمام فيختارون هو الرأي الذي رجع عنه الإمام وحينئذ فإن تبنى أصحابه آ آ آ آ هذا الرأي المعدول عنه فانه لا يعد هذا أخذا بقوله إن مخالفة الأصحاب لإمامهم قد يكون سببها طلاعهم, طلاعهم على حديث أو أثر بعد وفاته ولم يعلم به في حال حياته لذلك كثير من العلماء المعتبرين يعتبرون الأصحاب من الأئمة المجتهدين المستقلين بعضهم يعدهم مست... مجتهدين في المذهب وبعضهم يرى أنهم مجتهدون في مستقلون وأن كل واحد منهم يقارب شيخه أو يباعده وإن كان المنهج في استنباط الأحكام متقارباً المنهج واحد شي طيب هذا المنهج واحد بينهم يعني بناء الأحكام على أصول معينة واحد هذا عند لئم الأربعة بل عند كل من يعني كان من أهل الفقه المنهج واحد فإذا استخدمت المنهج لإنتاج حكم لمسألة أو واقعة جديدة عمليا. يعني أنت قد تنسب إليه بهذه النسبة فتعتبر حنفيا من هذه الناحية ولكن الإنتاج الجديد هو اجتهادك هو اجتهاد العالم ينسب إليه هو قوله هو رأيه لكنه بالنظر إلى المنهج قد استخدم منهج شيء فهم متفقون في المنهج مختلفون في توظيفه متفقون في المنهج مختلفون في توظيفه لاستنباط الأحكام وإنتاج العلم للوقاع والمستجدات وأنك إذا استقرأت أمهات المسائل الفقهية التي اشتهر فيها الخلاف أو اشتهر فيها الخلاف كخلاف في لزوم الوقف والحجر على السفيه والمدين ذلك ترى اختلاف النظر واضحا ولعلي غدا إن شاء الله تعالى في التطبيق أتيت بمسالتين من هذه المسالة الوقف ونشوف أراء ورأيه الإمام في هذه القضية ومنزع كل واحد منهم وهم لا يخرجون بعضهم يأخذ بالقياس بعضهم بالاستحسان وبعضهم يرجع إلى الأثر, وكلهم يستند إلى الأثر. لكن في توجيه الأثر توجيه الحديث توجيه الدليل يختلفون وكل يصل إلى نتيجة مغايرة إلى نتيجة الآخر مع أن المنهج واحد لكن في توظيف واستخراج الحكم مختلف حتى يكاد يكون اختلافا في المنهج أحيانا في خصوص المسائل المذكورة وما كان خلط أقوال شيخين بأقوالهم في كتبهم إلا لحرصهم على اطلاع المتفقهين على وجوه النظر المختلفة في المسائل بالنسبة للمذهب الحنف لقد كان منهج أئمة المذهب الحنف من الأصحاب متوافقا مع منهج الإمام لحد كبير وقد تبنوا لا باعتباره منهج أبي حنيفة بل لأنهم اعتقدوه طريقا صالحا لانتاج الأحكام والبناء عليها في كل المسائل والفروع لاحتقاديا صحتها مجتهد المستقل ليس له أن يقلد ليس له أن يقلد هم قد اعتقدوا صحة وصواب منهج الإمام في فهم الأحكام لذلك أعتقد المنهج منهج الإيمان طريقا صالحا لانتاج الأحكام والبناء عليه في كل المسائل والفروع فإذا نسبت الأحكام إلى مذهب أبي حنيفة فمن جهة المنهج وإذا نسبت إلى أصحابه فمن جهة النظر والاجتهاد كل واحد منهم وكل ذلك لا يتعارض وإن تباين الفهم في التخريش ولا يتعارض هذا لذلك أقول دونا أيضاً مذهب الإمام في حياته وتحت إشرافه رضي الله تعالى عنه لأنه كان إذا انتهت المداولة واستقرى حكم المسألة أمر بتدوينها في الأصول ولم يكن أبو يوسف المتفرد بالتدوين بل كان المشاركون في التدوين عدد منهم يعني عدد يعني محمد والزفر والحسن وغيرهم كانوا يزيدون على عشر كما تروا بعض الروايات وهم قد نقحوا الآراء التي اعتمدوها على عهد شيخهم بعد وفاته رحمه الله تعالى وعادوا دراستها وتمحيصها في ظل أدلة جديدة استحدثت وظروف متغيرة وحادثات نزلت جريا على قاعدة شيخهم إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد يؤدي ذلك إلى تبني آراء تركوها في مداولتهم مع أستاذهم ثم نلاحظ لذلك أن أبا يوسف خالف ومحمد زفر خالف هؤلاء جميعا قد خالفوا شيخهم أبا حنيفة في مسائل أصلية وفي مسائل فرعية ومع ذلك دونت آراءهم مع آراء المذهب في كتب المذهب وعد الجميع مذهب أبي حنيفة مع وجود هذا الاختلاف بل قد نص علماء المذهب من الطبقات التالية على أن الفتوى على مذهب الإيمان في مسائل وعلى رأي تلاميذه في مسائل اخرى. وعلى هذا فلا يلزم من انتساب الصاحبين مثلاً للمذهب عدم بلوغهما درجة الاجتهاد على كل حال هذا مسألة لا أريد أن أطيل فيها في كلام ونقول هنا لأن الوقت يتسارع إذن علاقة الإيمان بتلاميذ والإلم تكون علاقة النقل وإنما كانت علاقة البناء في الشخصية وبناء المنهج عند التلاميذ وحثهم على استقلال في الرأي يم تكون علاقة أن يكونوا صورة طبق الأصل عن شيخهم ولكن أن يكونوا أوعية للعلم وفق استقلالهم من غير أن يكونوا مقلدين للإمام ولذلك الحقيقة خدمة أصحاب أبي حنيفة لمذهبه بنقلهم للاختلاف يعني نقلهم لهذا المذهب محررا مبينا وعنايتهم كان من محبتهم لشيخهم وتقديرهم لمكانة في نقل العلم إليهم وتدريبهم على الفقه والتفقيه وقد جعل للإمام مكانة سامقة وإجلالا وتقديرا خاصا به فكان كل واحد منهم إماما في ذاته لكنه يحمل صورة إمامه في نفسه لذلك كان أبو يوسف قاضي قضاة الدولة ردحا من الزمن وكان يولي القضاء من كان مذهبه على مذهب أبي حنيفة ومحمد إمام جمع بين فقه الرأي وفقه الحديث وجمعت مدارك بين الإثنين جمعا متناسقا ولا أريد أن ندخل في تراجمهم لكن كانت هناك الحقيقة علاقة شخصية بينه وبين تلاميذهم هذه علاقة العلم العالم بتلاميذه كانت هناك علاقات شخصية كانت العلاقة تقوم على المحبة المتبادلة كان الإمام أبو حنيفة يعتبرهم أحبابا له ويعاملهم كأبناء أنتم جلاء حزني ومسار قلبي كان تلاميذه قسمين أحدهما أحد القسمين تلاميذ ملازمون بعض هؤلاء التلاميذ كانوا ملازمين لدرسه من فكوا عنه وبعض التلاميذ كان يأتي فيأخذ عنه ثم ينصرف بعدئذ ثم يعودوا إليه يقيمون معه بعضهم على طلب العلم حتى إذا تزودوا به غادروا وهؤلاء لا تكون لهم ملازمة دائمة قسم الثاني لا لازموه وأخذوا عنه واستمروا مع حتى مات وكان محبا لهؤلاء حبا جما كانت له منزلة الخاص في قلبه وعددهم كثير وأبرزهم الأصحاب الأربعة أبو يوسف محمد زفر والحسن كان يعطف عليهم ويمدهم بما يحتاجون إليه من مال ويعينهم على نوائب الدهر حتى إنه كان يزوج من يبلغ سن الزواج وليس عنده مؤونة الزواج أوه لو يعملوها مشايخنا فيها العصر هذه زوج الشباب بعد طلبة العلم نعم وكان الله سبحانه وتعالى يعني من نعمه على أبي حنيفة كان رجل سريا وغنيا من صاحب اليسار ولذلك قال فيه بعض معاصره كان يغني من يعلمه وينفق عليه وعلى عياله فإذا تعلم قال له إذا أخذ الدرس عنه يعني ينفق عليه قال له لقد وصلت إلى الغنى الأكبر الغنى الأصغر لأكله الشرب هذا غنى أصغر عند الإمام فإذا تعلم قال له قد وصلت إلى الغنى الأكبر بمعرفة الحلال والحرام وفق النفس معرفة الحلال والحرام كان يتعهد تلاميذه بالنصيحة عند تاهبهم للإفتراق يوصيهم بما يقربهم من الناس أرجو أن ننتبه هذه مسألة مهمة الشيخ ليس فقط ذهب تلاميذه كان يوصيهم يزودهم بنصائحه وتجاربه أن يكونوا قريبين من المجتمع من الناس يتألفون الناس وكان يوصيهم أن يبادروا إلى الإجابات إذا سئلوا ينتظر حتى يسمع كلام المجيبين جميعا هذه من وصاياه ويرشدهم إلى أفضل السبل في المحاورة فعلاقة لا تنتهي في انتهاء حلقة العلم وإنما يزودهم كذلك بالنصائح بعد أن يغادروه يعني سأكفز قليلاً أن هنا عندي بعض الوصايا وبعض الكلام وشيء من تراجم الأئمة حتى نشوف لكن قد يثور سؤال لم يعرف لي أبي حنيفة كتاب يمكن عرض علينا هذا السؤال في الفقه وإن ذلك هو الذي يتفق مع روح العصر أحب أن أشير هنا هو لم يؤثر عنه لكن دون مذهبه تحت إشرافه وإقراره وإملائه هذا هل هو بدع؟ لا هو العصر كله الذي كان يعيش فيه هكذا كان الطبيعة ولم يكن عصر التدوين بكل العلو والمدونات كانت شيئا استثنائية لم تكن شيئا يعني رئيسا في المسألة فعصره لم يكن عصر عصر الرواية هو الظاهر البارز والنقل بالرواية ولذلك إذا قلنا بأنه لم يدون فقه كان بعض الناس يقول لك أنه ما دون فقه كأنه عيد طيب كثير من العلوم دونت في مراحل متأخرة شيء جاء بعدها في القرن الثاني نهاية الثاني وبعضها في الثالث وبعضها في الرابع استقر على أصوله وفي بعض من العلوم دونت بشكل مستقل كالقواعد في عصور متأخرة لذلك لا يعاب على العالم أنه كان يعيش في عصر يبرز عليه ظاهرة معينة لما يعاب عليه شيء غير هذا هذا هذا العيب مردود على صاحبه هذه نوع من الإسقاطات التاريخية كما نحاول إسقاط روح العصر على آراء في قبل ألف سنة الإسقاطات خطأ في هذه المسألة قل لماذا لم يستخدموا الكمبيوتر علمائنا؟ هذا عيب عليهم كيف؟ إذا يمكن يكون في زمن هذا عدم استخدام الكمبيوتر عيب لكن في قبل عشر أو عشرين سنة لم يكن عيبا لأنه ظاهرة شائعة كانت عندنا فلما فشى وانتشر وإلى آخر وأصبح ميسورا أصبح البيوت تعتاد وتعمل عليه ونقلت فيها كتب السنة وكتب الفقه وكتب اللغة وكتب وأصبح أمامك الآن أقراص يعني المدمجة هذه أقراص أربع خمس أقراص يبقى مكتبة كاملة في جيبك كنت ماشي في الطيارة تفتح المكتبة وانت طالع في الباصلة أو في الاستراحة سهل جدا هذا العصر لكن بنسبة لذلك نقول كان عصره عصر رواية وإذ أن تأليف الكتب لم يشع ولم ينتشر إلا بعد وفاة أبي حنيفة أو في أواخر حياته وبنان عليه فليس لنا أن نعرف فقه أبي حنيفة إلا عن طريق أصحابه وأن السبيل بين أيديهم كان معبداً فقد رأيناهم يكتبون المساء الفقهية التي يتذاكرون إلى آخره وهذا مسألة واضحة لا أريد أن أطيع فيها هذه يعني شيء يسير من علاقته بتلاميذه وهي تمتد أطول من هذا علاقة الإمام بغير من من العلامة مدرسة أهل الحديث بدأت علاقة الإمام بمدرسة أهل الحديث في مكة حيث تردد على الحجاز مرارا حاجا أو معتمرا أو دارسا ومدرسا كما أخبرت بذلك كتب التراجم وقد أقام فترة بمكة في عهد بن أمي واتخذها مقاما من سنة 130 إلى أن استقام الأمر للعباسيين عكف على دراسة الحديث والفقه والتفسير تعلم وعلم تفقه وأيضا حاور إذا كان العلماء اختلفوا في رواية أبي حنيفة عن بعض الصحابة ممن تأخرت بهم السن لكنهم لم يختلوا في أنه تلقى أو التقى ببعض التابعين وجالسهم ودارسهم وروى عنهم وتلقى فقاهم وكان السنة أو عفون وكانت سنه تسمح باللقاء والتلقي والرواية وقد اختلفت مناهج من روى عنهم فمنهم من اشتهر بالأسك الشعبي ومنهم من اشتهر بالرأي وهم كثيرون وقد أخذ عن عكلم وعطاء وهم حملت علم ابن عباس كما أخذ عن نافع حامل علم ابن عمر وهو شيخ لمالك كما لقي مالكا في المدينة المنورة وحاوره تلقى فقه جماعة أهل المدينة بشتى منهجها ومنازعها وإن كان غلب عليه بعدئذ التشقيق والتفريع والقياس بل تجاوز ذلك إلى فقه الشيعة فدارسهم والتقى زيد بن علي ومحمد الباقر وأبا محمد عبد الله بن حسن وكلهم له مقام في الفقه والحديث من مظاهر علاقة الإمام أبي حينفة بغيره من علماء مدرسة أهل الرأي أن أبا يوسف رحل إلى مالك في المدينة أيضا كمذهب أتكلم عن إلهام وأخذ عنه بعد أن ناظره في مسائل تلقى إذن التقى شيخ المذهب مع إمام مالك مع مدرسة الحديث في المدينة وفي مكة أبو يوسف رحل إلى مالك في المدينة وأخذ عنه بعد أن ناظره في مسائل كان يقول فيها بمذهب أبي حنيفة كالزكاة القدروات فرجع عنها إلى رأي مالك ثم رجع إلى العراق بأفكار أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك وهو أول من قرب بين المذهبين بين الرأي وبين الأثر وأزال الوحشة بينهما كما أخذ الحديث عن سفيان وابن أبي ليلى والليث بن سعد إلى آخره تظهر علاقته أيضا تأثر مؤسسي المذهب بمدرسة أهل الرأي أكثر في شخصية الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيف رحمه الله وهو مدون فقه المذهب وروايته. فقد تلقى العلم عن الأوزاع فقيه الشام وسفيان الثوري تلقى الفقه والحديث معا ورحل إلى مالك وتلقى عنه الحديث والرواية ومكث عنده ثلاث سنوات وروى عنه الموطأ ودونه وتعد روايته من أجود الروايات وكان يذكر فيها رده على مالك في الرواية وأهل العجاس فيما كان يتبنه من الأراء ويعد الإمام محمد رحمه الله ممن اجتمع فيهم أيضا المنهجان منهج أهل الرأي ومنهج أهل الحديث وإن كان الرأي في منهجه أظهر على أن العلاقة والتأثر لم يكن من جانب واحد بل إن مدرسة أهل الرأي ممثلة بأبي حنيفة وأصحابه قد, قد أثرت أيضا تأثيرا بينا في مدرسة أهل الحديث فالإمام مالك رحمه الله قبس من الرواية والراي في المدينة فكان محدثا وفقيها وإن كان إلى الأثر أقرب وقد تتلمذ على علماء على, علماء على رأسهم ابن هرمز بالزناد وربيع الرأي ويحيى بن أبي سعيد الأنصاري وبحر العلم ونافع مولى عبد الله بن عمر وغير الكثير جمعوا بين الرأي بين الرأي والحديث ولا ريب أن مالك رضي الله عنه هو أكثر الناس قياما بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا كما قال ابن تيمية وشيخوه يختلفون في مقام أخذهم لفقه الرأي فمنهم غلبت عليه الرواية كنافع وابن شهاب ومنهم من غلب عليه فقه الرأي كربيعة ويحيا أرجو أن ننتبه لأن تأثير لا يأتي فقط من شخص واحد وإنما هي مدارس كانت متحركة لم تكن المدارس ثابتة مستقرة فأهل الكوفة يرحلون إحجاز وإحجاز يرحلون إلى الكوفة والعراه ويتلقى بعضهم عن بعض فالعلاقة قائمة مبكرا ولذلك مالك رحمه الله دون كتابه الموطة وهو كتاب خلط فيه الحديث بفقه الصحابة والتابعين وما تبين له وما ذهب إليه وحب نشير أن أسد أدرك أسد الإمام مالك أسد بن الفراث اللي تلقى العلم بعد ذلك عن مدرسة أهل الرأي ونقلها إلى القيروان أو إلى يعني أكثر من مكان أدرك أسد الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ ثم ارتحل إلى العراق فالتقى تلاميذ أبي حنيفة طبعا كانت نفسه نزاعة إلى التفريع والأسئلة والم. وتشقيق المعاني وقالوا لما ملك دارت هذا اذهب إلى مدرسة أهل العراف ما كان بعضهم يضيق ببعض قل يروح هناك تجد هذا العلم وهو ممن نقل عنه الموطأ فالتقى تلاميذ أبي حنيفة وتفقها بهم وأخذ فقه الحنفية مجردا وحمله إبن القاسم ليقول له ما يراه مالك في تلك المسائل في مصر وقد دون أسد إجابات ابن القاسم في المسائل التي عرضها عليه وعاد بها إلى القيروان حيث كان يعمل قاضيا هناك ونشرها في تلك الديار وسمي مؤلفه بالأسدية وقد أنزلت الأسدية أو أنزلت الأسدية أراء مالك على فقه الحنفية وذلك ولهذا لم يرتضي كثير منفقها المالكي المنهج الذي سلكته الأسدية مبكرا ولعل هذا يعني ما نريد أن, أن نسي لكن لعل هذا جزء من التعصب أحيانا لشيخ المذهب مما تجدر الإشارة إلي أن طريقة العراقية من فقهاء المالكية في المدرسة العراقية للمالكية أوجدها تلامدة الإمام مالك وأتباعه في العراق كبن نهدي وقعنبي وإسماعيل القاضي وقد تأثرت طريقتهم بطريقة أهل الرأي أتباع مدرسة أبي حنيفة ونزعت إلى ما نزعوا إليه من الحوار والجدل والمناقشة وتجريد الفقه أيضا من أدلته لذلك بتلاحظوا مدرسة العراقية اللي بيقراها من كثير من فقه المدرسة العراقية فيه تجريد من الأدلة ومن المؤشرات أيضا على تأثير أصحاب الإمام أبي حنيفة واتبعه في مدرسة الأهل الحديث طبعا على حسب الاصطلاح خلاص آخر كلمتين الامام الشافعي الذي أقام ببغداد خلال زيارته الأولى من عام 84 إلى 89 التقى فيها 184 آسف 184 إلى 189 الهجرة التقى فيها بالإمام محمد بن حسن وتفقه به ودرس كتب المذهب التي دونها محمد خاصة كتب ظاهر رواية وناظر تلاميذه وقد تأثر بها في طريقته وناظر شيخه محمدا وخالفه ولم تخلم ناظرتهما من قوة في الانتصال الاجتهاد وقد تأثر بفقه العراق عامة الإمام الشافعي وبفقه الحنفية خاصة ولذلك يقول كتاب التراجم ما أحد في الرأي إلا هو عيال على أهل العراق وقول من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة إلى آخره في لو بعض المؤلفات لكن التي فيها ردود مثل كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وكذلك سير الأوزاعي إلى آخره على كل حال هذه بعض يعني الأفكار السريعة في علاقة المذهب الحنفي بغيره وعلاقة غيره به وهي علاقة بادلية قامت على أساس الإفادة والاستفادة أنه كان يستفيد ثم يفيد ويغذي ولعل جزءا من منهج تلاميذه قد انتقل إلى من جاء بعده في طريقة الإمام الشافعي تلمح فيها طريقة الإمام محمد الذي نقل طريقة شيخه أيضا في كتبه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعونا أحسنون يتقبل منا ومنكم ونجعل هذا لنا في ميزان أعمالنا يوم القيامة ونجعل ساعات هذه الجلسة ودقائقها خيرا لنا وأجرا لنا ولكم جميعا إنه سميع قريب مجيب الدعاء وقفر الله لمشايخنا وإمتنا من علماء هذه الأمة الذين سبقونا بإحسان ورضي الله عنهم أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم مرحب الله وبركاته مارك الله وبركاته في ورقة بس جاءتني على السريع هو السؤال هنا هل أخذ الفقه عن زيد بن علي هل تقصد المذهب الجعفري الموجود الألاء هو المذهب الجعفري كمذهب دو في مرحلة لاحقا بتكلم عن زيد بن علي هو يعتبر من أئمة الشيعة في نظرهم هم. لكن هل هو كان على مذهب الجعفري زيد بن علي الجواب لا ولا الباقر محمد الباقر لم يكن مذهبا جعفريا إنما هم أئمة من أئمة الفقه وهم مشتهدون ومشتقلون وهم يناظرون الإمام أبو حنيفة ويناظرون مالكا وإلى آخره هم أئمة مشتهدون. لذلك المذهب جاء في مرحلة لاحقة فق الشيعي الذي جاء أي أنه التشيع كمذهب ظار في مرحلة لاحقة وليس في ذلك الوقت كمذهب بتكلم نعم بارك الله بيكم لا هناك أراء ظلت في كتب أصحابه لهم مدوناتهم ثم بعد ذلك جمعتهم من إطار واحد عند الإيمان محمد رحمه الله لا لا ما كانت تسجل كمحاضر المدولات جميعها كان إذا انتهوا إلى مسألة قال لهم ضعوها فيدونوا هناك إنما وجهات النظر الأخرى جاءت بعد إذن تنقيحا وزيادة ومعارضة في مرحلة بعد وفاة الإمام رحمه الله تعالى بالنسبة للتلاميذ أتكلم لم تدون وجهات النظر المتبينة جميعا وإن كانت قد حفظت عند تلاميذه وقد يتبنى بعضهم في مرحلة لاحقة وجهة نظر الذي دون هو ما كان يتفق عليه في تلك المسائل تجدها في كتب... قد تجدها في كتب البدونة للإمام محمد رحمه الله تعالى قد يذكر هذه الروايات في كتب ظاهر رواية وكذلك الكتب الأخرى غير ظاهر رواية وهي نظر كانت تعرض يعني. قد يتبناها التلميذ لكن ليس بالضرورة أن يقال أن هذه وجهة نظر هذه قالها الإمام قد تروى عن الإمام عدة روايات عدة روايات قد تكون هذه الأوجه المنقول عنه قد تكون هي أوج قيلة في مجلسه لكن جاءت فدونت في مرحلة لاحقة أظن هذا والله أعلم أظن هذا يعني لسه أجزم بهذه المسألة لكن الذي أجزم به أنه كان يدون في عصري ما يتم الاتفاق عليه